بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله <تصفيق> وصل الكلام إلى الأمر الثالث انظروا ماذا يفعلون. لقد نوقش في الدلالات بي ا المعتبره وارده في مقام بيان الرجحان وليس في مقام بيان الحكم الوضعي وهو اعتبار اذن الاب في صحة العمال عليكم السلام عليكم والقرينة على ذلك والقرينة عليه ثلاثة أمور. الأول أن الروايات اعتبرت الحج مع الإذن من مصاديق البر ومن بر الولد. أن لا يحج تطوعا إلا بإذن أبواي ومن الواضح أن البر من العناوين الندبيات الراجحة. الأمر الثاني أن الرواية اعتبرت إذن الابوين في الصلاة المستحبة ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبواي ومن ضروريات فقه المسلمين عدم اعتبار إذن الابوين في صحة الصلاة المستحدى الامر الثالث ان الروايه أناقت صحه الصلاه المستحبه لا باذن الابوين فقط بل بأمرهما ايضا ومن المقطوع به عدم توقف صحه الصلاه على الامر بها من قبل الابوين إذان أو وأمرهما يقول إلا بإذن أبوه و أمرهما الرواية تقول و لا يشترط أمر الأبوين صحة الصلاة لا يقول لا يصلي تطوعان يتكلم عن متاتجر و عمادة لا يصلي تطوعاً إلا بإذن أضوه وأمرهما يعني دعا ما أمرنا يصلي تطوعاً و هذا خلاف المخطوع الذي فهذه شواهد على أن اعتبار الاذن في هذه الموارد راجح لا ملزمون ويلاحظ عليه اولا ان التعبير بالبر وان كان ظاهرا في الرجحان إلا أن مقتضى ما ورد في ذيل الرواية حيث قال وإلا كان الضيف جاهلا والعبد فاسقا عاصيا والعباد عاقا ظاهر الذيل ان عدم الابن عقوق لا انه ليس بالرام وبما أن العقوق من العناوين المحرما إذن فالذيل شاهد على الحرما وثانيا ان قيام الضرورات الفقهيه على عدم اراده الالزام من بعض فقرات الروايه لا يرفع ظهور البعض الآخر في الإلزام ومقتضى حجية ظهوره اعتبار إذن الأبوين في صحة العمال. اذن فالروايات كامه الدلالات لولا الخدشه في السند هذا تمام الكلام في هذه المساله وتلخص منها عدم اعتبار اذن الاب في حج البالغ وحج الصبي المميز المسألة التي بعدها يأكل الكلام المساله التي بعدها في احجاج الولي للصبي وفيه مطالب المطلب الأول لا إشكال في استحذاب إحجاز الولي للصبي. فما دلت عليه عده من النصوص فما في معتبرة معاوية ابن عمار حديث ثلاثة باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحاج عن أبي عبد الله عليه السلام انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحاف أو إلى بطني مر ويصنع بهم ما يصنع بهم. وإنما الكلام وقع بين الأعلام في أن هذا الاستحباب هل يشمل الصبيات أم يختص بالصبي؟ فقد استشكل النراقي في المستناد في شموله للصبيات برحاض مورد النصوص والصبي ففي معتبرتي اسحاق بن عمار حديث اثنين نفس الباب باب سبعه عشر عن غلمان لنا دخلوا معنا مكه وفي حديث ثلاثة انظروا لقرانا انظروا من كان معكم من الصبيان وفي حديث خمسة إذا حج الرجل بابنه وهو صغير وفي حديث سبعة قلت لأبي عبد الله إن معي صبية صغارا والصبيان جمع صبياً إذا فلا وجه للتعدي للأنثى إلا دعوة أن الظاهر من هذه العناوين إرادة الصبي مقابل البالغ لا إرادة الصبي مقابل الصبيات أو الأنثاء فمن يستضرر ذلك فيمكنه التعميم وإلا فلا هذا هو المطلب الأول صبع احتمال ملابن التغريب كم يشمل يمكن ولكن تنافض ظهور ما حد يقول لا يُمكنه يعني حتى هل هي ظاهرة في نماح الصبية هل هي ظاهرة في لل لل للصبية؟ على بعد ما يدهم؟ هالوار إذا حرد عدم خصوصية ما كيف نحرز؟ من أين؟ لأنه على المناقيط طاحت كما يقولون بين البالغ وبين الصغير. البناء تبع ذر في أن يحرن به كذلك في استحباب أصل الحج به أن أنا آخر لياي اتدائك كلامنا الآن في استحبابي الحج به هل يختص استحباب الحج بالذكور أو يشمل تزنه إذا كلامنا أنه لو أخذه معه كيف يحرم به أنه سألت الأخرى إلاك على استحباب معه تعمل ما لا ما علمتني. لا استفاد قلولي مو لصبي. نعم ولدي حق الولي. ماذا حق الولي أن يأخذ الطابع الحج. أحيانًا أحيانًا. هذا هو, هانا هو هانا الملاك. ما هو ما عندي أحق الجبراء. المطلب الثاني. اقول الغهور اذا يستظر التغيير اذا ما نستظره برشيه بإدلها او إذا يستظهر غير والأمر يعني مو بالقوة ولا يبقى في الظاهر ينقب على الميري أنا خصوصيه تصلي باش اعرف انا حش مدينين مو بيدي الامور شي اخرى تتعرفوا بس استعمالات شخصي اللي لازجعني العرب تستعلم مع <تصفيق> اذا رجعنا لاستعمالات العرض تستعمل انه يستعملوا الصبيات ويريدون الصبيات يقرون يعني للتغليفنا حكيت الكلام في مقابل البال يعني ما تضوا في مقابل البرق يعني سؤال عن... انا ما كل شيء يعني مو مثلا مو هو قلت انا من عبر إذا ما اعبر شنو بس هو اذا تستمروا ما تستمروا خلاص ما في فيها من هذا ما اتحمل <تصفيق> <تصفيق> المطلب الثاني هو أن الإحجاج أو الإحرام بالصبي أو الطواف به. هو من باب النياذاء أو هو من باب التسبيد تسبيد فلو قلنا بأن الإحرام به من باب النيابات وقع الباح في أن النية هل هي على النائم أو على المنوبعان أو على كليهما أما إذا قلنا إن الإحرام بالصدي تسبيب والمقصود به جعله محرمان فحينئذ لا وجه لترتيب من نيابات على هذه المساله والظاهر أن المقام من باب التشجيب لا من باب النيابات فإن النياده. متقومة بالتنزيل أي تنزيل النائب نفسه منزلة منوبعان وليس الإحرام بالصبي أي تنزيل خَيْ من مِنْ بَعْدِ الْنِيَادَاتِ احسن جدا من الآن أسرنا ألف المطلب الثاني أسألكي أشير له وجهه المطلب الثالث أن النياح في فرض الإحرام بالصديق أو الطواف به هل هي عليه أم على من أم على وليه لا إشكال لأن الصلي على قسمين قسمين لا يقدر على أصل القصد لعدم إذراكات قبل السنتين مثلاً وفي مثل هذا لا اشكال بأن المنوي والنية كلاهما في عهده الوليد والقسم الثاني من كان قادرا على القصد وإن لم يكن قادرا على العمال ففي مثل هذا تكون عهدة أمية القربية عليه والوجه في ذلك هو معتبره زرارا نفس الباب عن أحدهما عليهم السلام نعم قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي هذا معنى التسبيب فإنه يأمره أن يلبي ويفرب الحج ويفرب الحج فمعنى فرض الحج يعني قفض الحج أن يقصد الحج أن يلبي ويفرب الحج هذا هو القسم الأول من الثاني القسم الثاني هل هو الآن لا تبين قسم و قسم من الرواية الثانية فإن لم يحسن فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عدل به ويصلى عجل ظاهر في الروايات حيث قالت فانه يأمره أن يلدي ويفرض الحاج فإن لم يحسن أن يلدي لبوا عانه ظاهرها من لم يحسن التلبيات ولكنه قادر على فرض الحج يعني قصد الحج فإن فرض الحج عليه لا على وليه اذن فالروايه حيث لم تذكر في الفقره المقابله مساله الفرض حيث لم تقل فان لم يحسن ان يلبي لبوا عنه وفرضوا عنه لم تذكر مساله الفرض فظاهرها ان الصبي عاجز عن التلبيات من وظيفته الفارض ولا ينتقل الفرض الى وليه ما قادرا على فرض الحاج بأصل القاصد هو يأخذ سابتا عن هذا الحمود ولذا رضيع من أي <تصفيق> <تصفيق> قلنا شيخنا هذا لا إشكال القسم الذي لا يقدر على أن يفرض الحجم يقدر على أصل القارس هذا لا إشكال بأن الولي <تصفيق> رضيع ولكن عندنا هذا القسم الذي هو قادر على القفل غير قادر على العمال ما هو الموجب لأن يتحمل الولي أيضا النية أيضا ربما ليس عليها هالتانية والقصر الفرد ليس عن الواجه ولماذا الإمام لماذا؟ ليس الكلام في والامام لما الكلام لكي صحة في صحة العمل ليس الكلام هو. هناك إلزام أو عدم إلزام والكلام صحيح أو لا الآن الطفل إذا صلى ركعتين بدون ركوع صلاة فأس دول لم يكن ملزما به عفوا عليها النيل ولا يجب عليهم النيل ولا لا لا يجبوا هذا لا يجب ولكن صحة العاده صح تتوقف عادت او فإذا لم يكن هذا من اين عرفنا انه لابد من الفرض ربما ليس عليهم قصده ليس عليه فرض يكتب الحج فقط وخصوصا في القسم الذي هو ما يتوعد له فان لم يحسن ان يرد لب بدون فرض حق غير معقول لانه قبل الحج من الأمور القردية القصدية لا معنى بعد أن الإنسان يحج من دون قصد هذا لا معنى الحج من الأمور القردية القصدية من ضروريات الدين بالنتيجة لا يتصور أنه أن يكون حجا بدون قصد قردية فلا محال القصد القردية إلا حتى الولي يمكن إما على الوالي القصد القربى أو على الصن أما نحرب دون تذكر بخمسة؟ لأن بالنسبة الآن نقصد من أي عرف مثل الرواية ما فيها هكذا تقول الرواية عندما تقول إذا عجر الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحمل هذا. فإن لم يحسن أن يلبي لب وعه ما قال لب وعه وقصر وعه وهرؤ أن القصد عليه قائد ما في الامر ان الولي يقوم بالتلبيه ظاهرها ان قصد الحج يعني القصد القربي عليه اذا كان قادرا على ذلك لا انه حتى القصد من وظيفه الولي اذا حينئذ قصد سائر النسخ مو بقصد التلبيه قصد الطواب قصد الساع قصد... قصد سائر النسخ عهدتها عليه وان كان القائم باجل هو الولي العجزي هذا الطبع عن ها اقرا وصلنا الى مطلع تعالى تعالى تعالى هذا المطلب الرابع رابع المطلب الرابع هل يعتبرون في قيام الولي بهذه الأعمال عن الصديق أن يكون محرما أم لا فلو فرضنا أن الولي اعتمر عمرة التمنتوع عفوا عمرة المخرجات اعتمر عمرة المخرجات وحل من احرامه ثم احرم بالصبي وهو محل فهل يصح منه ان يطوف به ويسعى به من دوني إحرام من يعني للوليد أم لا؟ <تصفيق> سهل الجوال إذا أراد أن يعتمر بال بالوالد إذا أن يعتمر بالوالد لابد أن يلبِ العلمي قطاع العمر لا يشترط الدخول مكه إحرام إلا بعد شهر وهو يدخل يهراً أول الشهر وبعد سنة يذهب <مشرة shower> <favorite> في الميقات ويدخل الصبي <مشرة> ويرجع بعد يوم تدخل عشره ويرجع بعد يوم ويرجع بعد لا ما نعمل عمره عمرها المفرد عيش في عمره الثانيه قد يقال بالتفصيل بين فرض الطواف بالصبي وفرض الطواف عنه